بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ينكرون تحقيق خنكبد وسرهبد اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ينكرون وسرهبت وتالله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين عجبا كان الاولى بالجهود ان تتحرك احتجاجا على حفر الخنادق تحت المسجد الاقصى عجبا وكان الاولى ان تتحرك الجهود والوفود من اجل ايقاف النزيف والهدم الذي حصل للمسجد البابري قال علي رضي الله عنه لابن الهياج الأسدي الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع ثاللا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم ينكرون تحطيم مخاً كبد وسرهبت سبحان الله أيعيد التاريخ نفسه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قامت قائمة قريش ولم تقعد وضج ولج كضجة اليونسك هذه الأيام وضجة كثير من الناس هذه الأيام ولو استطاع بعض من في اليونسكو اليوم وغيرهم من البوذ وغيرهم من من تابعهم لو استطاعوا ان يقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم اتلف تراث الحضاره الإنسانية والغا تاريخ الإنسانية المشرق المجيد وهدم هذه الاصنام وكسرها واحرقها لو استطاعوا ان يقولوا ذلك اليوم لقالوه الذي يرزق ويسأل غيره. الله الذي يعطي ويستغاث بغيره الله الذي يهب ويمنع ويخفض ويرفع ويسأل ويخشى ويحكم أمر وشرع غيره سبحان الله فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ما أحلم الله على عباده ما أحلم الله وما أعظم حلم الله على عباده لحظة إنهم يقولون ولماذا ابقى الأوائل الأصنام ولم يحطموها الجواب هذا جهل أو تجاهل نجد أن آباءنا الفاتحين الأوائل قد حطموها وخربوها كسروا كل ما استطاعوا إليه سبيلا في تحطيمه وتكسيره طاعة لله واستجابة لرسوله وحماية للتوحيد وسدًا لذرائع الشرك عثمان بن عفان خالد بن الوليد صلاح الدين الأيوبي اسماء كان لها مع الأصنام والتماثيل لغة المعاوي كنا نرى الأصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الفلس والدينارا بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار والأهرام لم تكن في مصر هذه الأهرام الثلاثة فقط إذن وقل جاء الحق الباطل إن الباطل كان ذهوك مؤسسة أحد للإنتاج والتوزيع تقدم حماية التوحيد, التوحيد, التوحيد أم حماية الأصنان للشيخ سعد بن عبد الله البريك الحمد لله الحمد لله الذي بعث في كل أمة الرسول ليعبد الله وحده لا شريك له ويجتنب الطاغوت وقال في محكم كتابه واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون وقال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون احمده واشكره واثني عليه الخير كله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وحطم الأصنام وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.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 في هذه الايام ضجه ضجه واي ضجه ولغط وجلبة واصوات وصحافه ووفود وذهاب واياب حول ماذا يا عباد الله حول قدس انتهك منذ زمن ولا يزال تحت وطاه اليهود يجثمون عليه بشركهم ووثنيتهم ام جلبه حول امه من الامم جوعت فمات صغارها وعجائزها وشيوخها ام حول امه تنتهك اعراضها وتسفك دماؤها لا كل هذا اللغط وكل هذه الجلبة وكل هذه الاصوات والوفود من اجل صرخ بد وخنكبد صنمان كبيران يعبدها البوذيون لا يزال العمل ولله الحمد والمنه جار على قدم وساق لتحطيمهما وهل ما يفعله الطالبان الان خطا ام صواب حق ام باطل جميل ام قبيح قبل ان نقول بالسنتنا او ان نجتهد بعقولنا نقول ما قاله الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فقبل أن نقول بألسنتنا نقدم قول الله وقول رسوله ولا نتقدم بين يدي ذلك ونقول ما قاله العلماء الثقات الائمه الاثبات الذين شهد لهم القاصي والداني بالصلاح قالوا ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح وما عظمه الشرع فهو عظيم وما وحقره الشرع فهو حقير وما وضعه الشرع فهو وضيع العبره في الحسن والقبح والجمال وضده والرفعه وعكسها مرتهن مرتبط بحكم الشارع فما قال فيه الشارع قولا فليس لاحد قول بعد قول الله ورسوله احبتي في الله وقبل أن نفيض قليلا في هذا الأمر العجيب الغريب من شتى أطرافه وجهاته التي تديله وتتداول البحث فيه نقول كان الاولى بالجهود أن تتحرك احتجاجا على حفر الخنادق تحت المسجد الاقصى تمهيدا لهدمه والإطاحة به في ساعة ضعف يجزم اليهود أن المسلمين لم يبق فيهم بقيه من صمود أو دفاع، وكان الأول أن تتحرك الجهود والوفود من أجل إيقاف النزيف والهدم الذي حصل للمسجد البابري، لكن يا العجب. لم تذهب الوفود من أجل المسجد البابري الذي يعبد فيه الله وحده لا شريك له وتتحرك الوفود من اجل ايقاف تحطيم الصنم خنكبد وصرخبد الذي يعبد من دون الله عز وجل يحطم وجه صنم فتقوم الدنيا ولا تقعد واما هدم المساجد وسحق الجماجم وتجويع الشعوب وتشريد الامنين وهتك الاعراض وتخريب الديار فلا من ملب ولا من مجيب ايها المسلمون اسمعوا وعوا كيف حدث الشرك بعد التوحيد وكيف عبدت الاصنام من دون الله عز وجل قال قتاده ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون عشرة قرون الف عام كلهم على الهدى وشريعه من الحق ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله نوحا وكان اول رسول ارسل لأهل الأرض قال ابن عباس في قوله تعالى كان الناس امه واحدة اي كانوا امه واحده على الإسلام وكان اول ما كادهم الشيطان به تعظيم الصالحين كما قال تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر قال الكلبي هؤلاء قوم صالحون ماتوا في شهر فجزع عليهم اقاربهم وقال لهم رجل النحات هل لكم ان اعمل لكم خمسه اصنام على صورهم قالوا نعم فنحت لهم خمسه اصنام ونصبها لهم واخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب يعني تحولت صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أي تحولت إليهم فأما ود فكانت لكلب لقبيله كلب بدومه الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجر في عند سبع وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نصر فكانت لحمير لآل الكلاع الكلاء اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان إلى قومهم أننصبو إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت وفي غير حديثه قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان اشوق لنا إلى العباده فكان الرجل ياتي اباه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب القرن الاول ثم جاء القرن الثالث فقالوا ما عظم اولون هؤلاء الا وهم يرجون شفاعتهم فعبدوهم من دون الله فلما بعث الله نوحا واغرق من اغرق واهبط الماء هذه الاصنام من ارض الى ارض حتى قذفها الى ارض جده فما نضب الماء فلما نضب الماء بقيت على الشاطئ فسفت الريح عليها حتى وَارَتْهَا ثم عمر نوح وذريته الارض وبقوا على الاسلام ما شاء الله ثم حدث فيه إلا ويبعث الله فيها رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك فمنهم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد بعث الله لهم هودا عليه السلام وكانوا في ناحية الجنوب بين اليمن وعمان فكذبوا رسولهم فأرسل الله عليهم الريح فأهلكتهم ونج الله هودا ومن معه ثم بعث الله صالحا إلى ثمود وكانوا في الشمال بين الشام والحجاز فاستحبوا العمى على الهدى فارسل الله عليهم صيحه فاهلكتهم ونج الله صالحًا ومن معه ثم بعد ذلك اخرج إليهم ابراهيم عليه السلام واهل الأرض اذ ذاك كلهم كفار فكذبوه جميعهم إلا زوجته ساره وابن اخيه لوطا فاكرمه الله ورفع قدره وجعله اماما للناس وجعل في ذريته النبوه والكتاب ومعلوم ما قام به ابراهيم عليه السلام من تحطيم الاصنام بيده فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم يقول الله تعالى في خليله ابراهيم وإن من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون افكا الهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم، فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليها ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين أيها الاحبه في الله إن ابراهيم امام الحنفاء يدعو ربه قائلا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ابراهيم يدعو ربه خوفاً على نفسه من الشرك وعلى بنيه قائلا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ثم ذكر سبب خوفه منها فقال ربي إنهن اضللن كثيراً من الناس أي وربي لقد أضلت الأصنام جبل لا بل خلقاً وفئاماً وطغاماً وشعوبا كثيرة من الناس يعبدونها الآن أصنام القبور وأصنام الأبدال وأصنام الأقطاب وأصنام الأوتاد بل وأصنام تنحت وتعبد من دون الله عز وجل فكل ما عبده من دون الله وثن وكل وثن نحت على صورة صنم اعلموا يا عباد الله أن أمر الشرك خطير وإن كان يتهاون به وإن سمعنا هذه الأيام أنا سنيتها وننبه ويظنون أن أمره هينا وأن الناس بمأمن من الشرك أو الوقوع في الوثنية أو الوقوع في مخالفة التوحيد أو ما يقدح جنابه أو ينافي كماله والحال شاهد ولسان المقام أبلغ من لسان المقال في تصوير ما عليه كثير من الناس اليوم. في وقوعهم في الشرك بأصنافه وأنواعه ومن أعظمه عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل أيها المؤمنون منذ ظهور إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في الأرض كما قال تعالى وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون وكان لإبراهيم ولدان أحدهما إسحاق عليه السلام هو أبو بني إسرائيل وإسرائيل يعقوب ابن إسحاق والثاني إسماعيل عليه السلام هو أبو العرب فنشأ في أرض العرب فصار لهم ولأولاده ولاية البيت ومكة فلم يزالوا بعده على دين إسماعيل حتى نشأ فيهم عمرو بن لحي عليه لعنة الله ملك مكة وكان معظما فيهم بسبب الدنيا فصار إلى الشام ورآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وزينه لأهل مكه ثم اقتدى بهم اهل الحجاز فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر بن لحين الخزاعي يجر قصبه اي مصارينه يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السوائب متفق عليه والسائبة نوع والسائبة ابل يسيبونها لالهتهم فلا يحملون عليها شيء وقد اورد ابن اسحاق في السيرة الكبرى حديث ابي هريره ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاكثم بن الجون رايت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لانه أول من غير دين اسماعيل فنصب الاوثان وسيب السائبة وذكر ابن اسحاق ايضا ان سبب عباده عمرو بن لحي الاصنام انه خرج إلى الشام وبها يومئذ العماليق وهم يعبدون الاصنام فاستوهبهم أي طلب منهم ان يهبوه واحدا منها وجاء به الى مكه فنصبه الى الكعبه فمسخها الله جل وعلا حجرين فاخذهما عمرو بن لحي فنصبهما حول الكعبه فصار من يطوف يتمسح بهما ويبدا بإسافٍ ويختم بنائله، فلم تزل تعبد هذه الاوثان التي جلبها عمرو بن لوحي حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرها ومن أقدم اصنامهم مناه على ساحل البحر بقديد بين مكة والمدينة ولم يكن احد اشد تعظيما لمناه من الأوس والخزرج لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهره قام صلى الله عليه وسلم ببعث علي فهدمها عام الفتح ثم اتخذوا اللات بالطائف وكان اصله رجلا يلد السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره فلما اسلمت ثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبه فهدمها ثم اتخذوا العزه وكانت بوادي نخله وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منه الصوت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه بعث خالد بن الوليد فاتاها فعضدها يعني قطعها وكانت ثلاث سمرات فلما عضد الثالثه اذ هو بجنيه نافشه شعرها فقال خالد يا عزى كفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد هانك ثم ضربها ففلق راسها فاذا هي حممه فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قامت قائمه قريش ولم تقعد وضج ولج كضجه اليونسك هذه الأيام وضجه كثير من الناس هذه الأيام وأما قريش فقالت أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنمًا وجعل يطعن في وجوهها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهي تساقط على رؤوسها ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد وأحرقت ولو استطاع بعض من في اليونسكو اليوم، وغيرهم من البوذ وغيرهم من من تابعهم، لو استطاعوا أن يقولوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أتلف تراث الحضارة الإنسانية، وألغى تاريخ الإنسانية المشرق المجيد، وهدم هذه الأصنام وكسرها وأحرقها، لو استطاعوا أن يقولوا ذلك اليوم لقالوه لكنهم يعلمون جناب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة فما نبسوا ببنت شفة حول هذا الأمر لكنهم من بعد ينكرون تحطيم خنكبد وسرهبد عباد الله جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الاسدي قال قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع مثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية عند أحمد واطمس كل صنم وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الشرك ومن ذلك نهيه عن بناء المساجد والقباب على القبور. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أברأ إلى الله أي يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمة خليلة لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أمنيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد اني أنهاكم عن ذلك رواه الإمام مسلم إذا كان اتخاذ القبور مساجد من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له وليس من أجل أن تعبد القبور من دون الله إذا كان ذلك منهيا عنه فما بالك بتعظيم الأصنام التي تعبد وحدها من دون الله لا شريك له. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد اسناده جيد وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وعن الحارث النجراني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بخمس الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك رواه ابن ابي شيبه وح وصححه الالباني وقال على شرط مسلم وعن عائشه ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه رأتها بأرض الحبشه يقال لها ماريا، فذكرت لهما فيها من التصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم المعبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله متفق عليه. وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا قالوا قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعنون سكرات الموت اخذ يطرح خميسه على وجهه فاذا غتم بها كشفها فطال في تلك اللحظه في لحظه معالجته صلى الله عليه وسلم سكرات الموت قال اللعنه الله على اليهود لعنه الله على النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه اذا علمنا هذا يا عباد الله إذا كان هذا النهي عن عبادة القبور حول المساجد وفي المساجد وعند المساجد، فما بالكم بعبادة الأصنام وتعظيمها وهي صم بكم عمي لا تنطق ولا تعي يراد منها شفاء الأسقام وقضاء الحاجات وإنقاذ الانام أيها المسلمون ينبغي أن نعلم أن بلادنا هذه قامت على التوحيد وحق كل مسلم فينا أن يبرأ إلى الله. من كل اعتراض على هدم الأصنام وأن يوالي من قام بفعل الأصنام ولاء. بمقتضى قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واعرف المعروف توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وانكر المنكر الشرك بالله وتعظيم ما يعبد من دونه هذا مقتضى الولاء ومقتضى البراء أن نبرأ من كل من عظم الاصنام وان نبرأ من كل من راى لها هيبه وان نبرأ من كل من راى لها مكانه بل وعقيدتنا نسال الله أن نعيش عليها ونموت عليها وان نبعث عليها أننا نبرأ من الاصنام ونبرأ من كل ما عبد من دون الله صنما او وثنا او قمرا او كوكبا او شجرا او وليا او نبيا ايا كان فلا يعبد الا الله وحده لا شريك وبذا جاءت انبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه أن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اعبدوا الله لا تعبدوا صنما لا تعبدوا وثنا لا تعبدوا كوكبا لا تعبدوا شمسا ولا قمرا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم اياه تعبدون احبتنا في الله قامت بلادنا هذه دولتها الأولى، والثانية، والثالثه على توحيد الله وعبادته وسار ائمه دعوه التوحيد الى وقتنا هذا على هذا المسلك فهذا الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود رحمه الله يقول في أحد رسائله إن الناس احدثوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح محدثات زعموا انها من البدع الحسنه فاقبح ذلك وأشد دعوه غير الله والاستغاثه بالصالحين من الاحياء والاموات في جلب الفوائد وكشف الشدائد وسؤالهم قضاء الحاجات ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم اليه زلفا يقول الامام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود كذلك كنا نفعل كذلك كنا نفعل قبل ان يمن الله علينا بدين الإسلام نحن وغيرنا حتى اشتهر ذلك في كثير من البلاد وصار عند غالب الناس هو غايه تعظيم الصالحين ومحبتهم ومن انكره عليهم كفروه واخرجوه فلما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب اسكنه الله الجنه نهانا عن ذلك واخبرنا أن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وأن هذا فعل المشركين عبادة الأوثان من العرب وغيرهم، فلما فعلنا ذلك وأزلنا جميع الأوثان. والقباب التي في بلداننا انكر الناس ذلك وكفرونا وخرجونا وبدعونا ورمونا بعداوتهم عن قوس واحدة فاعتصمنا بالله وتوكلنا عليه وجاهدناهم في الله وفي دين الله فنصرنا الله عليهم واورثنا ارضهم وديارهم واموالهم والحمد لله على ذلك فهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو ولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق انتهى كلام الإمام قدس الله روحه في الجنات والفردوس الأعلى وإياكم وإيانا ووالدينا أجمعين أيها المسلمون تعظيم أمر التوحيد في غاية الأهمية الله الذي يخلق ويعبد غيره الله الذي يرزق ويسال غيره الله الذي يعطي ويستغاث بغيره الله الذي يهب ويمنع ويخفض ويرفع ويسال ويخشى ويحكم أمر وشرع غيره لا اله الا الله ما احلم الله على عباده ما احلم الله وما اعظم حلم الله على عباده احبتنا في الله إذا نظرنا إلى البيوت والهياكل والاصنام التي عظمتها وعبدتها الامم الكافرة وعباد الأوثان على مر العصور والاثمان التي تسمى اليوم بالتراث الانساني أو تاريخ الحضاره الانسانيه وينادون بوجوب المحافظه عليها نجد أن اباءنا الفاتحين الاوائل قد حطموها وخربوها وكسروا كل ما استطاعوا اليه سبيلا في تحطيمه وتكسيره طاعه لله واستجابه لرسوله وحمايه للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لا كما يقوله بعض المتفلسفه اليوم لماذا ابقى القواد الأول والفاتحون الأول لماذا ابقوا هذه الاصنام ولم يهدموها ويحطموها الجواب هذا جهل أو تجاهل ذكر صاحب مروج الذهب عن بيت غمدان بصنعاء قال وكان الضحاك بنى هذا البيت على اسم الزهرة فقام عثمان بن عفان فخربه فهو في وقتنا هذا يعني سنه اثنتين وثلاثين وثلاثمائه خراب قد هدم فصار تلا عظيما عثمان رضي الله عنه ما ترك بيت غمدان بصنعاء والبيت السادس الذي يسمى كوسان ذكر المسعودي في مروج الذهب قال كان بناء عجيبا على اسم المدبر الاعظم يعني من الأجزام السماوية وهو الشمس بمدينة فرغانه من مدائن خراسان قال فخربه المعتصم بالله وقال أيضا وفي وسط مدينة جور من بلاد فارس بنيان تعظمه الفرس يقال له الطربال خربه المسلمون وقال أيضا وبيت نار على خليج القسطنطينية من بلاد الروم بناه سابور ابن أردشير بن بابئ وهو سابور الجنود حين نزل على هذا الخليج وحاصر القسطنطينية في عساكره فلم يزل هذا البيت هنالك إلى خلافة المهدي فخرب وله خبر عجيب والسلطان محمود ابن سبكتكين فاتح الهند عليه رحمة الله وما ادراك ما نبأه محمود ابن سبكتكين فاتح الهند وما ادراك ما محمود هذا يقول ابن كثير رحمه الله عنه في البداية في حوادث سنة أربعمائة وثمانية عشر قال وفيها ورد كتاب محمود ابن سبك تكين ويذكر أنه دخل بلاد الهند وأنه كسر الصنم الأعظم الذي لهم المسمى بسومنات وقد كانوا يفيدون إليه من كل فج عميق كما يفد الناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم وينفقون عنده النفقات والأموال الكثيرة التي لا توصف ولا تعد وكان عليه من الأوقاف عشرة آلاف قرية ومدينة مشهورة وقد امتلأت خزائنه اموالا وعندهم ألف رجل يخدمونه وثلاثمائة رجل يحلقون رؤوس الحجيج إليه وثلاثمائة رجل يغنون ويرقصون على بابه لما يضرب على بابه من الطبول والأبواق وكان عنده من المجاورين الوف يأكلون من أوقافه وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم وكان يعوقه طول المفاوز وكثرة الموانع والافات ثم ان السلطان محمود استخار الله لما بلغه خبر هذا الصنم وعباده وكثره الهنود في طريقه والمفاوز المهلكه والارض الخطره في تجشم ذلك في لجيشه وأن يقطع تلك الاهوال إليه فندب جيشه فانتدب معه ثلاثون الفا من المقاتله ممن اختارهم لذلك سوى المتطوعه فسلمهم الله ونجاهم حتى انتهوا الى بلد هذا الوثن ونزلوا بساحه عباده فاذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمه قال فما كان باسرع من أن ملكناه وقتلنا من أهله خمسين الفا لما قاومونا وقلعنا هذا الوثن واوقدنا تحته النار وقد ذكر غير واحد أن الهنود بدلوا للسلطان محمود اموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم الأعظم فأشار من أشار من الأمراء على السلطان محمود باخذ الأموال وإبقاء الصنم لهم فقال حتى استخير الله عز وجل فلما أصبح قال إني فكرت في الأمر الذي ذكر وفكرت فيما اشرتم علي به فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم أحب الي من قال أين محمود الذي ترك الصنم وباعه لأجل الدنيا. ثم عزم فكسره رحمه الله فوجد عليه من الجواهر واللآلئ والذهب ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة ونرجو من الله له في الآخرة الثواب الجزيل الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيها مع ما حصل له من الثناء الجميل الدنيوي فرحمه الله وأكرم مثواه انتهى كلام ابن كثير نعم في هذا يقول القائل كنا نرى الاصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفارا لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الفلس والدينارا بمعابد الافرنج كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الانصارا واما قاهر الصليبيين محطم دوله الكفر العبيديه في مصر صلاح الدين الايوبي رحمه الله رحمه واسعة ذكر المقريزي في الخطط قال اعلم ان الأهرام كانت بارض مصر كثيره جدا لم تكن في مصر هذه الاهرام الثلاثه فقط وانما كانت اهراما كثيره منها بناحيه بوصير شيء كثير بعضها كبار وبعضها صغار وبعضها طين ولبن واكثرها حجر وبعضها مدرج واكثرها مخروط املس وقد كان بالجيزه تجاه مدينة مصر عده كثيره كلها صغار هدمت في أيام صلاح الدين الايوبي على يد قراقوش وهو وزيره وبنى بها قلعة الجبل والسور المحيطة بالقاهرة ومصر والقناطر التي بالجيزه أي بنا بحجارتها هذه الحصون والقلاع النافعة وقال السيوطي المصري رحمه الله قال صاحب المرآه وهو سبط بن الجوزي وحكى جدي عن ابن المناوي أنه قال حسبوا خراج الدنيا مرارا فلم يف بهدمها يعني بقيتها قال صاحب المرآة هذا وهم فإن صلاح الدين يوسف ابن أيوب امر بأن يؤخذ منها حجارة يبني بها قنطرة وجسر فهدموا منها شيئا كثيرا وذكر المقرزي في الخطط أن في سنة سبعمائة وأحد عشر نزل امير يعرف ببلاط في نفر من الحجازين والقطاعيين وكسروا الصنم المعروف بالسريه وكان مقابل ابي الهول وقطعوه اعتابا وقواعد كما ذكر أن في زمنه قام شيخ صالح موحد لتغيير اشياء من المنكرات وسار إلى الأهرام وشوه وجه ابي الهول وشعثه فهو على ذلك إلى اليوم ولذا ترون أن وجه ابي الهول حطمه الله كسرًا وفيه تحطيم أما شبهات القائلين بأن المسلمين الأوائل تركوها فليس بصحيح فقد سمعتم وعلمتم أن القادة والخلفاء والأئمة من قبله حطموا ما استطاعوا تحطيمه ثم إن بعض هذه الأصنام كان قد سفت عليه الرياح فلم يعرف ولم يظهر إلا بعد زمن وكان بعضها في مناطق نائية وفي أماكن بعيدة فلما مكن الله من مكن من عباده قام بمقتضى ما يجب لله في هذه الأصنام من تحطيمها ليعبد الله وحده لا شريك له فقاموا بذلك ثم اعلموا أيها الأحبة أن بعض قادة الإسلام ربما تركوا لهؤلاء شيئا من أصنامهم. في كنائسهم داخل الكنائس شريطة أن يدفع أولئك الجزية للمسلمين لا أن يدعها المسلمون في بلاد هم غالبون عليها ولذا فما يفعله الطالبان الآن في بلادهم التي غلبوا عليها وقهروا الناس فيها بسيفهم ودانت لهم العامه وصارت الدولة والصولة لهم ما يفعله الطالبان الآن بهذه الأصنام أمر مشروع يؤجرون عليه، وإني لا أحسبه بإذن الله من بوادر وبوارق النصر والفتح والرزق العظيم، لأن الله عز وجل قال: الذين إما كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكم من أناس دانت لهم السلطة في بلادهم ومع ذلك ما حطموا أصنام تعبد من دون الله. أما هؤلاء. وقد استتم لهم الأمر ومكنهم الله من سلاح أعدائهم في أيديهم ما حطموا به الأصنام التي تعبد من دون الله فذلك خير وفعل ينبغي أن نواليهم فيه وأن ندعو لهم بالثبات عليه ونسأل الله أن يحطم آخر صنم عندهم قبل أن تنتهي هذه الوفود من ذهابها وايابها وسعيها وطوافها لان امر الله غالب ولكن اكثر الناس لا يعلمون احبتي في الله إن كثيرا من الناس يجهل أمر الشرك وخطره على امه الإسلام والحق يا عباد الله الحق أنك تجد كثيرا من العباد على ما أتوا من العقل لا زالوا يسلمون في الأمر العقائد للاوثان والعجائز والخرافات والاصنام إنك تعجب من معابد في بلاد غريبه وبعيده يقف عندها الدكتور الجراح ويقف عندها الفيزيائي العالم ويقف عندها الطيار ويقف عندها الكيميائي المكتشف ويقف عندها عالم الالكترونيات ليعبدها ويتمسح بها ويدعوها من دون الله عز وجل أين عقلك الذي به قدت الطائرة وأين عقلك الذي به حللت العناصر وأين عقلك الذي به فككت هذه المعادلات ورموزها وأين عقلك الذي أجريت به بفضل الله هذه العمل الجراحيه الدقيقة ألا يهديك عقلك لتعلم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر لكن يا عباد الله الأمر جد غريب وحال كثير من الناس في هذا يظنون أن الشرك بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة من ذلك ونهاها عنه نهيا عظيما بل ونهى عن الأمور التي فيها ذريعه إلى الشرك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في آم من أمتي الأوثان رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع وجاء في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تستطفق عليات نساء دوس عند صنم ذي الخلصه وقد وقع ما قاله صلى الله عليه وسلم واختم في هذه الخطبه بفتوى اللجنه الدائمه رقم خمسين ألف وستمائة وتسعة وثمانين عن سؤال هذا نصه ما موقف الإسلام من اقامه التماثيل لشتى الاغراض فاجابت اللجنه اقامه التماثيل لاي غرض من الاغراض محرمه سواء كان ذلك لتخليد ذكر الملوك وقاده الجيوش والوجهاء والمصلحين أم كان رمزا للعقل والشجاعه كتمثال أب الهول أم لغير ذلك من الأغراض لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في المنع من ذلك ولأنه ذريعة إلى الشرك كما جرى لقوم نوح ومن هنا تعلمون أن ما يفعله بعض الرؤساء من وضع أصنام لهم في الميادين العامة أن هذا من أمور الشرك وأن هذا من الأمور العظيمة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حتى ولو كان الهدف منه تخليد ذكرى مؤسس أو تسجيل موقف بطوله أو فتح أو ثوره أو استقلال وما اكثر هذا في بلاد الإسلام اليوم ناهيك عن بلاد الكفر والاعاجم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الدين اللهم حطم الأصنام في كل مكان اللهم وأئن من حطم الأصنام أبسط له في رزقه وأمده بمدد من عندك اللهم أقم له دولته وقوي على أعدائه صولته اللهم وانصره نصرا مؤزرا اللهم افتح له بركات السماء والأرض اللهم ورد كيد من كاده في نحره واصرف عنه تضليل من أراد أن يصرفه يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير والفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم آمنا في دورنا واصلح ائمتنا ولا ومولانا اجمعل اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك ولا تفرح علينا عدو ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين اللهم انا نسألك لأولاة أمرنا في هذه البلاد التي طهروا ميادينها من الأصنام والتماثيل نسألك اللهم لهم عزا ورفعة ومكانة ونسألك اللهم أن تثبتهم على التوحيد ونسألك اللهم أن تثبتهم على الحق وأن تجعل هذا دأبهم ودأب من بعدهم إلى يوم القيامة يا رب العالمين اللهم لا تجعل في هذه البلاد صنمًا أو تمثالا أو أمرا يجسّم حتى يكون ذريعة لعبادة أحد غيرك يا رب العالمين اللهم استعملنا بطاعتك وتوفنا على أحسن حال ترضيك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلّي تسليما اللهم صلّي وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر رضي اللهم عن الأربعة الخلفاء على أمة الحنفاء ببكر وعمر وعثمان وعلي رضي اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض صندوق البريد 37384 الرياض 11439 رقم الهاتف 20 رقم الفاكس عشرون ثمانمائة وثمانية وثمانون ثمانون ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته